ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولدوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون